في جدة رحنا للبيت وجهزته وفكيت الشاب كان ممتلئ الجسم كان رجله الاثنين ويادي خارج المقسلة لكن كان سهل جدا في تغسيله وتجهيزه جهزته وحطيناه في الصالة وذوبهم جو اللي كانوا معا في الطيارة قالوا يلا يا شيخ قلت يلا قال اني بدين قلت مغسل وجاهز في الصالة استغربوا قلت نعم قال خلونا تخدم، قلت الجاهز مجهز. يلا نطلع مكة. قلت يا إخوان ترى مكة قالوا يا شيخ أمرنا الله. أيام الحج هذه شيء. نعم. فقال أخوه قال يا شيخ خلينا نجيبه للوالد. نحنا قل للوالد إنه مات وحندفنون في الدولة هذه. لكن ما دام الوقت بدري رخلي يجي يودع ولد، يودع أبوه وأمه. فدخلنا على الفيل البيت في الحوش وقال لا تنزل يا شيخ نحن ننزل الأب. يشوفوا يسلم عليه في الإسعاف في الإسعافية فاقتحنا الباب ونزلوا الأب الأب نزله الأب ما هو كبير في السن بس من هول المنظر أنه ولده قدامه أكبر شيء فكانوا شايلينه على أكتاف منهار فما دخل. رمى نفسه على علىه وقعد يقبل في يسلم عليه يسمي عليه يسلم عليه فقال لي يا شيخ أكشف وجهه هذا المنظر يا أخوان لا أنسى في حياتي أبدا وما مر عليها في في في كل حالاتهم وعندي شهود على الكلامات وأخوه ورحيمه زوجه أخته كشفت وجه الميت وهذا الأب لما شاف وجهه ولده راح نكفى عليه تاني وميت ويسلم عليه وفجأة يا أخوان وإذا بعين الميت اليمنى تدمع والله. شفت ميت يبكي ميت عينه اليمين تدمع فأنا افتكرت من حر السفر أو حر الكفن فمسحته بنفس الكفن ترى نفس كفن ومسحت له عينه وغبيته ولحظ أخوه ورحيمه بالمنظر هذا فأول ما نزل والده قام الأخ قال له يبا شفت فلان ويبكي قال كيف يبكي فرجعوني تاني فقلت له لا تقوله يعني لا يتأثر خلاص قال لي الله أقوله فرجعوني قال لي أكشف له تاني شيء فكشفه ثاني فكشف ثاني وإذا ينكب عليه ويشوفه ويدمع مرة ثانية سيدي نعم شفت بعيني أو أخوه وزوجه أختي من قوة المنظر هذا ما تشاف الأب ولده يدمعه ميت ويطيح على رقبه في الصاج حق لسعاف، ما يدري ثاني يوم دري أنهم مجرح، ما لهذا ينزلون والدته والدته مقعدة على كرسي قلت لا إذا كان الأب صار له كذا فكيف الابن قال الوالد غطيناه يا اخوان ودخلناه بالمسجد وانا داخل بالاسعافة على الحرم بدأوا الناس يهلو وقفني رجل الامن قال لي فين رايح قلت له عندي جنازة قال ما انت شايف الحجاج فارشين الارض زي الجراد نزل ميتك هنا وخليك تخالف بس كل ما تنزل ميتك وخليك تخالف بنزل من السيارة لقيت ان المية فكوا الحجاج فكوا باب السيارة وشالوا الميت شلوا يحلف أخوه بالله يقول ما قدرت أشيل أخوي إلا مرتين من كتر الحجج. درت عكست ورحت أخذت تصريح الدفن ورحت للمقبرة وكان في ناعز ستة لي رجال وليمرأتين في في الحرم المكي وسمعت الصلاة على الموت. الشاهد في القصة هذه أخواعي. انو صلوا على هذول الاموات اتنين مليون مسلم الله أكبر تخيلوا وفي الحرب وفي الحرب المكي واثنين مليون مسلم نبغى من الاثنين مليون واحد فيهم يدعي على يكون باب السماء مفتوح ويستجاب. اثنين مليون ذهبت للمقبرة واستنيت الجنازة وتجي اربع جنائز ويجي عامل المقبرة يقول لهم اتدفن في الناحية الشمال ويروح الناح شماله والجنازه تيجي الرابعة عارفها بالغطا حقها ويخرج المشرف على المغسله قال ما في جنازه قلت له الا دخلوا ثلاثه في الناح شمال قال لا تدفن هنا وتيجي جنازتي أول جنازة تندفن هذا الشاب استغربت فسهلت كل الطرق نعم سهلت كل الطرق له الدفن وقفوا الحجاج تخيلوا وقفوا الحجاج يا شيخه على القبر وتوجهوا للقبلة وقاعدين يدعوا له رحت أول يوم في العزه رحت لبيته ما نزل جده رحت لمكه ونزلت في بيته وجلس في العزا مع المعزني واسأل إلى في جنب مين هو ده شه إيش قصة؟ والله ما نعرف إيش نشوف في المسجد أسأل التاني أسأل التالت ما في رحت البيت ورجيت تاني يوم العزا إلا ما أعرف إيش قصة فقاعد أسأل في الآخر قال لي يا شيخ روح أسأل أخوه فجيت لأخوه أسأل قلت له إيش قصة؟ إيش يعني عمله في البيت إيش, إيش, إيش, إيش يسوي إيش يصلي فين يصلي فين أصحابه فين ليش كل التسهيلات هذه؟ اللي الله سحره لي هذا الرجل نعم قال لي والله يا شيخ شوف كل ما أسأل واحد يقولوا لي نفس هذا بعد ما أسألته أقلل الجواب البقية كلهم يرد الجواب رده. قال لي يا شيخ هذا ما في ولا شيء يصلي ويصوم وكل شيء بس في حاجة واحدة واحدة حاجة واحدة قال باربي وقال باعر بوالديه شفت أبو كثبت من قوة بلا يعني من عماله البر الوالدين والده يما يدخل دورة المياه يستنى أكرمكم الله ومعان عاله يستنى لغاية ما يخلص يجب الوالد الوالد الأم يقول آه يجي يحط خده يده على الكل المحل اللي يقول فيه آه كان يشيل والده الله كرمكم الله يدخله دورة المياه ويغسله ويأكله ويشربه فلم أستغرب، وليش نستغرب يا إخوان؟ أليس رضا الله من رضا الوالدين؟ رضا الله من رضا الوالدين؟ قدمت لكم هذه المادة من موقع شبكة ملامح.